دربي تعبت من الضياع وعم فتش على راحة قلبي تعبت من الضياع مش عم بقدر للاقي حالي تعبت من الضياع ورح أصرخ بالصوت العالي يا رب ارحمني وخلصني سلامك وحده بينقصني يا رب ارحمني وخلصني سلامك وحده بينقصني بعدت كتير رجعت بتوبة أنا خاطر حمني وخلصني اخبار وسهر الليل وأسرار واللي كانوا سبب الفرح أسباب الحزن صاروا كسبوا سكر ولعبت ماد وشرم سيطر على الأفكار والمخدر ليل النهار يطبع في أسرار كرهت الماضي وأخبار وسهر الليل وأسرار واللي كانوا سبب الفرح أسباب الحزن يصاروا كسبوا سكروا لعبوا نهار سيطر على الأفكار والمخدر ليل نهار اطبع فيه قصار بترجعك تطلع فيه حبل الموت التف علي بترشاك تطلع فيه حبل الموت التف علي عم يصلبني بمسماره واللي فكرته الحرية عم يصلبني بمسماره يا رب ارحمني وخلصني سلامك وحده بينقصني يا رب ارحمني وخلصني سلامك وحده بينقصني بعدت كتير رجعت التوبة انا خاطر ارحمني وخلصني ضيعته ورح تطلب مني حسابه وجسم اللي بدي دايك عجنته بكرة بيرجع على طرابه أنا بعرف بني المسؤول لكن ما في عن حلول مش عارف شو بدي قوله أمالي كلن خابوا عمري بدي ضيعته ورح تطلب مني حسابه دايك عجنته بكرة بيرجع على طرابه انا بعرف اني المسهول لكن ما في عندي حلول مش عارف شو بدي قوله امالي كله نخابه ما بستاهل إلك بيه كلمة بيه كبيرة علي ما بستاهل إلك بيه كلمة بيه كبيرة عزابه. تعبت كتير من الخطيب قلبت مرمر بعذابه يا رب ارحمني وخلصني سلامك وحده بينقصني يا رب ارحمني وخلصني سلامك وحده بينقصني بعد كتير رجعت التوبة انا خاطر ارحمني وخلصني